من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن إلا على رب العالمين أتبنون بكل عناية تعبثون وتتخذون مصالع لأنكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالي Wabdeen Wajan Wajan إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت فرود المرسلين. إذ عليه من اليوم إنا إلا على رب العالمين أتتركونا فيما هاهنا في دنا تجوه وورع ونخلًا ظليل وتنهتون من الجبال فاتقوا الله وطيعوا فعقرها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت أموال الطيب المصلين إن قال الله وأطيعون وما أسألكم عليه من الدو إن دنيا وأهلي مما يعملون فنديناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين ثم عليهم مطرا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 وَيْلٌ لِلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا آمين كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ إِذْ غَالِبَ لَهُمْ لَا تَتَّقُونَ وَالصَّلاةُ الْمُسْتَقِيمَةُ وَلَا تَرْخَصُنَّ سَأْشِياءَ أَهْمٌ فِي الْأَنْطِمُ فَسِدٌّ وَالْتَقُولَ الَّذِي خَلَقَكُمْ Summer قول على قلبك لتكون من كذلك سنفناه في قلوب ثم جاء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 وَمَا يَعْلَمُهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْ هُمْ عَنِ السمع وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكنتين يلقون السماء وأكثرهم كاذبون شعر <تصفيق> الله He للمؤمنين muminin on اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإهل المغضوب عليهم ولا الضار بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيام بابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما كول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم